فما كان دعوهم إفجاؤهم بسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنكنا ظالمين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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المورين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراقة المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا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 ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوئاتهما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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمَّا هَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قالا ربنا ضغمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا مِنَ من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعون إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 قل مر ربي بالقصط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 وَالْبَغْيَ بغير الحق وَأَنْ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وَأَنْ تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته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 كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخريهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 فأذن موذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلاخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى لعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادي أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 ونادي نادای أصحاب النار، أصحاب الجنة، آنفیض علينا من الماء، یومم ما رزقتم الله. قالوا، إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَا عَجِبْتُمُوا أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا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 وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب ليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا فَتَتَخْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلَامَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم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 بلنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين